رمدا في العماد التي لم يخلط مثلها في البلاد وتمد الذين جابوا الصخر بالواد وفدعون في الأوساد الذين طبوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فطب عليهم ربك سوق عذاب إن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 ولا تحابون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض ذكا ذكا كلا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك طف طف وجاء يوم عظيم بجهنم يوم عظيم يتذكر الإنسان يوم عظيم يتذكر الإنسان أَيْزِي يَتَذَكَّرُ إِنَّهُ أَنَّا نَهْذِكْ رَأَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَ إِذِ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أحد وَلَا يُوَثِّقُ وَتَقَوُّ يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ودخلي جنتي